تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِنْ مَنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن أنا لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فتشروا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه متاعا فاسالوه من وراء حجاب